واسمع الكسر لي. ولا تسمع? اسمعك الله بخير. ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي فامن به والتبع. ثم قال اشاء اهاشر معك. فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. قال له خلي بلك من الاعراب ده علمه. فلما كانت خسوة خيبر غانم النبي شيئا. وقسم وقسم للاعرابي فاعطى اصابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم كان بيتابع من الاخر يرعى ظهرهم فلما جاءهم دفعوا اليه نصيبه الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل شغن فنائس قسمها بين الصحابة الاعرابي بيتابع من وراء في, في الضاحيره في المؤخره بيحمي ظهرهم لما جاء أم الضول ألول الرسول تب لك ده فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله إذا فقال قسم قسمته لك بنصيبك فغضب الأعرابي وقال والله ما على هذا اتبعتم أنا أممت هجرت وكي أجاهد حتى تديني زود رعاية ثلوت كنت عادت بأناك. والله ما على هذا اتبعتك. انما اتبعتك لأقاتل فيصيبني سهم ها هنا فاموت فاستاذ ادخل الجنة. انا عيد الجنة. اه, آه يا سلام. يا من السلم يريد الدنيا تريد الدنيا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بشر هذه الأمة يا رب انصر أمتنا يا رب بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في الأرض من عمل فيهم عمل الآخرة يهيد الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصير واحد سني رايح على العربيه بيبيع والناس بتصلي قوم صلي يقول لك لا بحرس احرس بضاعت بضاعه ايه يا ابو بضاعه ايه يا ام صلي واللي حيته كده ما لا نعم انا كثيرا احب فخور ان هناك اصحاب لي في هذا العصر ليسوا من المستخدمين في شيء نعم اقول الدخلاء تحذروهم صارت كدارة بطاعة نعوذ بالله منهم ومن شرهم فانهم يفتدون علينا ويتودون وجرآنا ويسيئون الينا ويضرون صورتنا عند الناس نعم انظر الى الرجل الرسول يقول له قسم قسمته يكون ما على هذا اتباعتك. انا اتباعتك عشان تديني فلوس. قسم للدنيا. لذلك دايما ننصح المرتزمين. ما تلتاك. تسأل نفسك كل يوم السؤال ده. كل يوم. انا التزمت ليه? كل لي اتزمزي يا ولد عشان تبقى فيه? عشان تبقى امام? عشان تبقى كبير الناس يخافوا منك? عشان يحترموه? عشان يوقعوك عشان يأتمنوك ويقولوا ما بالفأس ده سني عشان ايه التزمت لي عشان الجنة فجمع همك على طلب الجنة وانسى كل ما سوى ذلك خذها مني وطيئك وإياك أن تنساها كل يوم اسأل نفسك التزمت لي ليه مليك لماذا ما الحل في التزامك تعلم من هذا الاعربي اعراب احراف الشوق والاحراب اتت ففرن ونفاقا واكثر الا يعلم حدود ما انزل الله رسوله ولا اثاني تعلم منه يا جائل يا امري تعلم منه يا منافق تعلم يقول ما سريعتك على هذا انا ما سمعتش حدا بك أتبلوك. عشان كده كان بعض السلف لما يوسع الله عليه في الدنيا يبقي ويقول أخسى أن يكون استدراء أخسى أن يكون تحديل للطيبات في الدنيا فأي تريد في الآخرة نصيب يبقي ويخاف يا أيها الحريص على الدنيا قال والله لما على هذا تبيعتك ولكن اتبعتك على أن أرمى الى هنا واشار بحلقه. فاموت فادخل الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم قال له ايه? ان تفضر الله يفضرك. اللهم اصدق لك صدق يا عرب. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو. فأتي به النبي يحمل. يحمل. بشان? قد اصابه سهم حيث اشار. قال صلى الله عليه وسلم اهو اهو? قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي في جبته الله اكبر. النبي على الجبه بتاعته كده? وكفن فيها. في جبته. ثم كفنه النبي في جبة النبي. ثم قدمه فصلى عليه فكان مما قال في الدعاء الدعائلة اللهم هذا حفظك خرج مهاترا في سبيلك فكتل شهيدا انا شهيد على ثالث اقول ثانية بختم شعرتك ولكن اصدق الله يصبك أصل في الله يصدق.